بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإن شرط جعله في يده جعله. وإن شرط جعله في يد اثنين وان شرط جعله في يد اثنين صح الشرط ولم يكن لأحدهم انفراد بحفظه لان المتراهنين لم يرضيا الا بحفظهما معا فلم يجز لأحدهم الانفراد به كالوصيين فصل من تحت باب الشروط في الرهن وتقدم لنا شيئا منها والآن يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإن شرط جعله في يد السنين يعني راغب الراهن والمرتهن ان يجعل الرهن امانه في يد اثنين صحاء وعرفنا الراهن هو مالك الرهن وهو المدين والمرتهن هو الذي قبض الرهن من أجل استيفاء دينه الذي على الراهن والرهن هو العين المرهونة والأصل أن الرهن يكون بيد المرتهن لقوله جل وعلا وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فرهان مَقْبُوضًا فَرِهَانٌ يَقْبِضُهَا المرتهن لِصَالِحِهِ لِأَنَّهُ يَقْبِضُهَا لِيَسْتَوْفِي مِنْهَا دَيْنَهُ إِذَا عَجَزَ أو ماطل المدين في سداد الدين اذا شرط جعله بيد امين كما تقدم لنا امكن هذا لكن احيانا يكون الرهن ثمينا او يكون الرهن ما يستطيع واحد ان يحفظه فيجترط جعله بيد اثنين امينين صح ولم يكن لاحدهما الانفراد بحفظه لانهما لم يرضيا بحفظه وحده فاذا قال يكون الرهن عند زيد وعلي فلا بد ان يكون عندهما معا ولا يصح ان يحفظه احدهما دون الاخر لأن المتراهنين من هما المتراهنان الراهن والمرتهن لأن الرهن لهما الملك للراهن وقيمته إذا احتيج إلى بيعه تكون لمن للمرتهن لأن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظهما معا قالوا ما نرضى إلا أن يكون الرهن بيد الاثنين معا مثلا كأن يكون الرهن مجموعة من المجوهرات السمينة وقالوا ما نريد أن يكون عند المرتهن نخشى أن يخلف فيه شيء ولا يكون عند واحد من المسلمين نخشى أن تسول له نفسه شيئا ما وإنما يكون عند اثنين يتعاونان على حفظه ولا يستطيع أحدهما ان يتصرف فيه دون الاخر ونعمل نامل الا يتفقا على مكروه فيكون عندهما معا فلم يجد لاحدهما الانفراد به لانهما ما رضي ان يكون عند واحد وانما أراد ان يكون عند الاثنين الوصيين حال هذين المودعين للرحن حالهما حال الوصيين فمثلا الرجل اراد ان يوصي بشيء ما فقال مثلا وصيتي لابني فلان وفلان او وصيتي الناظر على وصيتي اخي فلان وابني فلان يتشاوران او وصيتي لاخوي فلان وفلان او وصيتي لوالدي وعمي او لوالدي وابني رغب ان تكون وصيته لاثنين يتعاونان ربما تكون الوصية في مجال واسع ويشق على واحد أن يقوم بها فأراد أن يقوم بها الاثنان معا فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بها دون الآخر لأن الرجل حينما وصى لهما ما رضي بتصرف واحد منهم وإنما أراد أن يذكون التصرف مدروس ومتقن ويصدر من اثنين يتشاوران لان واحد قد يطري عليها ان يعمل عملا ما ما يكون فيه ربح ولا فيه فائدة فاذا كان راي واحد عرضه للخطأ واذا كان راي رجلين فهو احرى واقرب الى الصواب فهما كالوصيين ليس لاحدهما ان ينفرد بالوصيه دون الاخر نعم فان سلمه احدهما الى صاحبه ضمن نصفه لانه القدر الذي تعدى فيه فان سلمه احدهما لصاحبه الرهن مثلا مجوهرات وجعل عند اثنين عند زيد وعمر فقال زيد انا اؤتمنك يا عمرو ضع الرهن عندك واحفظه لهما فحفظه عمرو فحصل عليه تلف فهل يلزم الضمان او لا يلزم يلزم من قال لصاحبه احفظه عندك يلزمه النصف لانه فرط فيه لان الاصل ان يشترك الاثنان في الحفظ وعلى كل واحد منهما الاهتمام بنصيبه النصف فالذي أودعه عند صاحبه فرط يعتبر ما أراد المتراهنين أن يكون عند واحد وهو جعله عند صاحبه فبماذا فرط هو فرط بنصيبه الذي هو النصف فعليه ضمانه حتى لو كان التلف بدون تعد ولا تفريق لأنه أودعه عند غيره وليس من حقه ذلك فإن مات أحدهما أو تغير حاله أقيم مقامه عدل له القدر الذي تعدى فيه الذي أودع عند اثنين هو مفروض منه أن يحفظ النصف وصاحبه يحفظ النصف فأعطى النصف لصاحبه فهو فرط في ماذا فرط في النصف فقط فإن مات أحدهما مات أحدهما يبقى عند الواحد الأول عند الآخر لا او تغير حاله تغيرت حاله من عدالة الى فسق او من صحة الى مرض او من عقل الى خبل تغيرت حاله الامين وقلنا اذا تغيرت حاله امس ينقل منه هنا الرهن عند اثنين احدهما بحاله والاخر تغيرت حاله ينفرد الذي بحاله بالحفظ لا ينزع منهما لا ماذا نعمل نجعل امينا بدل الذي تغيرت حاله ليكون حافظا للرهن مع صاحبه نعم فصل وكل من جاز توكيله جاز جعل الرهن على يده مسلما كان أو كافرا عدلا أو فاسقا ذكرا أو أنثى لأنه جاز توكيله في غير الرهن فجاز فيه كالعدل يقول من هو الذي يصلح أن يكون الرهن عنده قال يصلح أن يكون الرهن عند كل من صح توكيله من صح توكيله يصح أن يكون الرهن عنده لأن وجود الرهن عنده بمثابة توكيل له في حفظه قال يصح أن يكون الرهن عند امرأة قال نعم يصح لأنه يصح أن توكل المرأة في أمر من الأمور يصح أن يكون الرهن عند فاسق نعم يصح أن يكون الرهن عند فاسق لأنه يصح أن يوكل في بعض الأمور لأنه يسوق بل تستحسن أحيانا أن توكل فاسقا فيما يعرفه أكثر من توكل صالح في شيء لا يدركه مثلا ترغب في شراء سيارة تذهب لامام المسجد أو الرجل الصالح عضو الهيئة مثلا أو تقول اشتر لي السيارة ربما يغلب ما تعود مثل الأمور هذه لكن قد توكل الرجل الفاسق لأنه لا يغلب في هذا الشيء توكله وترضى بوكالتك اياه لثقتك بانه لن يغلب ولن يغش وسيعثر على اقل عيب في السيارة مثلا فمن صح توكيله في امر من الامور صح ايداع الرهن عند قال مسلما او كافرا يودع الرهن عنده ويقال احفظه واذا حل الدين ولم يسدد الراهن فقد وكلناك في بيعه وسداد الدين مسلما كان او كافرا رجلا كان او امرأة عدلا او فاسقا يعني من يصح توكيله يصح أن يودع الرهن عنده نعم ولا يجوز أن يكون صبيا أو مجنونا ما يجوز أن يكون شخصا لا يصح توكيله لأن الصبي والمجنون يولى عليه ما يصلح أن يكون وليا على شيء لكن الفاسق يكون ولي فيما يحسنه والمرأة تكون وليه ممكن ان يولي الرجل امراته على أولادها الصغار فتحفظ مالهم وتربيهم وتعمل على تعليمهم وإصلاحهم والاهتمام بهم فتوكل المرأة ويوكل غيرها لكن ما يوكل الصبي ولا يوكل المجنون والسفيه لانه ما يتمكن ولا يستطيع الحفظ ولا يعتمد عليه نعم. لانه غير جائز التصرف لانه لا يصح ان يتصرف في ماله هو فكيف يتصرف في مال غيره نعم. فان فعلا كان قبضه له وعدمه واحد فان فعلا اي وكل صبي او وك الاس فيه فقبضه فكانه لم يقبضه لان قبضه اياه غير معذون فيه شرعا وان كان عبدا فله حفظه باذن سيده واذا وكلا في حفظه رقيقا عبدا فله ذلك يحفظه لكن لا يحفظه إلا بإذن سيده لأن منافعه مملوكة لسيده فلا يحق له أن يتصرف في وقته ولا في جهده إلا بإذن من سيده ولا يجوز بغير إذنه لأن منافعه لسيده فلا يجوز تضيعها في الحفظ من غير إذنه ولا يجوز بغير اذنه فالرقيق يحفظ لكن يحفظ باذن سيده بعدون اذن سيده لا يجوز نعم وان كان مكاتبا وكان بغير جعل لم يجوز لانه ليس له التبرع وان كان مكاتبا المكاتب من هو اليس مثل الرقيق نعم مثل الرقيق في بعض الأمور ويختلف عنه في أمور المكاتب مثلا هو الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه نجوما يعني مقسطا الرقيق يقول لسيده اشتري نفسي منك بمئة ألف ريال في كل شهر ادفع لك الف ريال فلا بأس يصح هذا او اقل او اكثر هذا يسمى مكاتب لانه جرت الكتابة بينه وبين سيده على شراء نفسه من سيده فهل يجوز ان تودع هذه الرهن عند المكاتب دام قلتم عند الرقيق ما يجوز إلا بإذن سيده عند المكاتب يجوز أن تودع نقول فيه تفصيل إن كان باجره مصلحة فلا بأس يجوز لأن المكاتب له أن يشتغل ويعمل لأجل أن يتكسب يسدد الدين الذي عليه وإن كان بدون اجره فلا يجوز لأنه هو نفسه لا يجوز له أن يفرط في وقته لأن وقته مطلوب منه أن يتحصل منه على مبلغ ليسدد سيده فلا يتصرف فيه إلا بما فيه مصلحة لأنه مثلا قد يتحيل على سيده يريد أن ينام ويكسل ويترك العمل فيقول لسيده مثلا بعني نفسي فيقول مثلا أبيعك نفسك عشرة ألاف يقول لا أنا أشتري نفسي باثني عشر ألف يزود على نفسه ثم ينام ويترك العمل فإذا عجز عن تسديد الأقصاد ماذا تكون الحال يرجع رقيقا لسيده فيكون استفاد هذه الفترة بترك العمل وترك التكسب وما استفاد سيده شيء من وراءه فلا يجوز للمكاتب أن يحفظ الرهن إلا باجره إن كان باجره فلا بأس لأن الاجره تعود للسيد وإن كان بدون أجرة فلا يجوز نعم وإن كان بجعل جاز لأن له الكسب بغير إذن سيده نعم فإن لم يشترط جعله في يد أحد فهو في يد المرتهن لأنه المستوجب للعقد فكان القبض له كالمتهب فإن لم يشترط جعله في يد أحد تبايع عقد البيع فقال البائع مثلا سلم القيمه قال ما عندي شيء قال البائع ما يصلح اعطيك بضاعتي ولا أقبض منك شيء لا قيمه ولا اريد رهن فأعطاه رهن واتفق على أن يكون الرهن كذا وتكاتب على أن الرهن كذا والبيع تم عند قبض الرهن امتنع الراهن، قال مثلا من يقبضه قال المرتهن أنا فرفض الراهن. فهل له ان يرفض نقول ان كان اشترطا عند العقد ان يكون عند عدل فلهما ذلك وان لم يشترطا شيئا سكتا فيكون عند من عند المرتهن لان العصل انه اخذه لاجل استيفاء حقه فإذا لم يشترط جعله عند أحد فيكون عند المرتهن نعم يقول لأنه المستوجب للعقد فهو الطالب للرهن وهو الذي يستفيد من الرهن بسدار دينه فكان القبض له كالمتهب المتهب إذا طلب هبة من زيد أو عمر من يقبل الهبة العصر أنه هو يقبل الهبة لنفسه فكذلك المرتهن يقبل الرهن لصالح نفسه نعم. فإن قبضه ثم تغيرت حاله من الثقة أو الحفظ أو حدثت بينهما عداوة فللراهن دفعه الى الحاكم ليزيل يده ويجعل, من ويجعل, ويجعل في يد عدل لانه لم يرضى بحفظه في هذه الحال فان قبضه الرهن قبضه المرتهن وصار عنده ثم تغيرت حاله حلما حال المرتهن تغيرت كان ثقه ثم اصبح غير ثقه كان حافظ ثم اصبح متساهل تغيرت حاله فالراهن خاف على الرهن ان يضيع فماذا يعمل يطلب من الحاكم قبضه ليسلمه للثقة لان الراهن نفسه ما يملك ان ياخذه من يد المرتهن ما دام قبضه وانما اذا اختلف فالمرد في جميع انواع الاختلاف هو الحاكم فللراهن دفعه للحاكم ليزيل يده ليزيل يد المرتهن عن الرهن، لأن الرهن لو قبضه هو بنفسه أصبحت يده يد غاصب، لأن ما من حقه أن يقبض رهنا قد استلمه المرتهن، ولكن يقبضه الحاكم ليرفع يد المرتهن عن القبض، فللرهن دفعه إلى الحاكم ليزيل يده. ويجعل في يد عدل يعني بدل من كونه في يد المرتهن يكون في يد واحد ثالث ثقة يحفظه نعم. وإن اختلفا في تغير حاله بحث الحاكم وعمل بما بان له وإن اختلفا قال الراهن المرتهن تغيرت حاله أول كان أمين الآن أصبح فاسق. قال الراهن مثلا الأول أول كان المرتهن حافظ ضابط لكن الآن تغير عقله قال الراهن المرتهن كان صحيح قوي الآن مريض مسكين تقوم عليه زوجته وأولاده الصغار ما هم أهلا للحفظ هو امانته لا نقول في شيء لكن الان تغيرت حاله مريض فقال المرتهن لا انا هو انا ما تغيرت امانتي هي هي وثقتي وقدرتي وحفظي وصحتي قادر لا تخف على الرهن فاختلف الراهن يقول اخشى غدا او بعد غد ان يضيع الرهن لأن الرجل ما عنده استعداد للحفظ المرتهن يقول لا عندي استعداد كامل فحصل الخلاف بينهما فمن يرفع الخلاف الحاكم يرجع إلى الحاكم فينظر الحاكم ويتحرى إن كان الرجل بحاله وقادر على الحفظ يبقيه بيده وإن كان الرجل قد تغيرت حاله فعلا وغير صالح لحفظ الأمانة فينقلها الحاكم منه الى عدل نعم وان مات المرتهن نقل عن الوارث الى عدل لان الراهن لم يرضى بحفظه واما مات المرتهن الرهن بيد المرتهن المرتهن مات اولاده يقولون نحن بمنزلة الوالد الوالد حافظ لهذا الرهن فنحن نحفظه كذلك الوالد حفظ الرهن هذا بدين الله والدين انتقل لنا صرنا نحن أصحاب الحق فنحن نحفظ الرهن مثل ما حفظه أبونا الراهن مالك الراهن يقول لا انا سلمته رجلا ثقة امين ابوكم انتم الان مختلفين متنازعين فيكم وفيكم فانا ما ارضى ان يكون رهني عندكم هل يلزم الراهن ان يكون الراهن عند ورثة المرتهن لا لان من حقه ان يمتنع لان المال ماله يقول يفرط فيه يضيع احفظه الزوجة والأولاد يضيعونه. أنا سلمته بيد رجل أمين الآن الأمين مات فما أرضى بحفظ ورثته فيكون عند عدل ولا يبقى بيد الورثة لأن الورثة قد لا يتمكنون من حفظه أو قد لا يؤتمنون على حفظه لا يؤتمنون يخشى أن يتلاعبوا فيه فلا يبقى بأيديهم لأن الراهن لم يرضى بحفظه بحفظ الوارث وما أراده وإنما رضي بحفظ المورث والمورث راح فينقل إلى ثقاه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد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 So I tell you, get this right away.